أرى الكرس أميران والسلام من يأتي الآية الخد وأنه إلى الأبد واتقر الحديث في فقرة الخمسين عن كر السنور لأن كر فيه الحياة والقيام هي الحياة للناس فالقيامة تعاية للحياة فدعنا للجسين مع من المشاركة الجسد رب المسيح المسيح هو عيد القيامة بمسكة فبعد صعود السيد المسيح له المجل يبتدن يعتبرنا ان كل يوم احد الاسبوع هو تذكار القيامة المسيحة يسمى يوم الرجل. و تخصص هذا اليوم بتوزيع جسد المسيح يقول البعض في, في الاوائق الأولانية في الأيام الأولى بعد قيام ربنا يسوع المسيح لا تعود كانوا بينما هم وقتها يغنون وكسر الخبز للمتناول المسيح المقدس بدون وجد وربت الكنيسه رب كبير جدا بين سر التناوض وبين اخيانه بجرده ان قدرة الانسان على معرفة الله واستمرت قلبه برؤية ربنا متوقفة على سر التناوض ما يتهل ان الانسان يقرى الوجود ويجرس ويحمل ويستنتج ويأمل ويبكت ولكن وكلمنا الكتاب المقدس عن كل مزايا عموات ان هما كانوا نشيين وكانت قلوبهم بطيئة حسب تعبير الكتاب وغادية في السهل والمسيس وضخ هذا البطء وهذه الغداوة ووصلوا الى قرية عموات وتظاهر ربنا ان هو ماشي لمكان ابعد فبعدين نسكوا فيه حتى ناعد معهم ويقول اكتب المؤدس فدخل ليمكس معهما فلما اتكى معهما اخذ خبزا مباركا وكسر وناولهما فانسكه اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فأخذ خذ وكسر ونوله فمسكحة عميهم وعرفات مفروط هو عديس يوضيس لما بخذ في بيت هو الذي يأخذ من الخذ ويأسكى الناس اللي قاعدة يوضيس يقض والناس اللي قاعدين يأدمولوا الأكل وما يلجيش ايدي على الأكل لما الناس يمجدون بسرعة اخت خده مبارك وثكر وكسر وناول همه افكالهم قد كل واحد حتى في بقه وللحال انفتحت عيونهما همه كما اختفى عنها هم بيشنلهم لما راحوا بالسلامين وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر اللي كنا عنه. اما ما لك كان يخبراني بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبس وربط وربط اكيد بان عرفة المسيح وبين كسر الخبس ولازم نعرف نعرفتنا مش نعرف عقلية لان نعم كان العقل ماهر في ادراك اسراب الكون والكلام ده لكن هيبقى قدام قدام اخرار الله عاجهم لكن يقدر الانسان يعرف على ادى ربنا انه يفتح جهنه ويعطيه يعني معرفة ربنا معرفتنا ربنا متوقفة على اعطاء ربنا منه هذه المعرفة هو يفتح فهما راح للسلاميات وقال لهم ان حتى تلخصت في كده فان احنا عرفناه ساعة مكان باكثر منه الخب ساعة مناولهم انسفحت عينه من فاعرفاه وهو اكثر الخب عرفه وهو قائم من الاموات عشان كده ادركنا للقيام من الاموات نرفضه في اغتباط كامل بين اكلنا بالخب او لجسد الرب وضعنا هو دا اللي خل الوحي الولاهي قوله ما علمنا وولي في الرسول وكل مرة بتأكل منهاج من الخض واتروا منهاج الكأس تبشروني بموثي بعد رسول بطوانكي وتذكروني الى انعيسي فالنقطة الاولى ان ربنا وفهمنا ليه متوقف عن اشتنارة قلبنا وزهننا لتناول جسد ربنا وجميع. ده مش موضوع غريب اليوم انت مستثناول بتحس ان انت ليك طلب ربنا ومعرف ده انت معرفة بالعقل. لكن بتحس انت لقيت قريب منه زي عارفه بتحس ان قلبك اتكتحه وعنك اتكتحت وانت بتأكل الخط بتحس ان انت بتشارك المسيح في القيامة بتحسن ده ما قلتلك ثماني قلتني تربطت بين القيامة من التناوض فقالت دمع ان القيامة كانت في يوم الحج فنخلي التناوض كمان يكون يوم الحج قلوما ان التناوض القيامة كانت في فجر الحج فقباس يوم الحج ده طبعا احنا مناخره دلوقتي تول انما اصلا هو مصريد يطلع مع فجر الحج لو تواخد دلكم من قباس القيامة مكروه الصيد الثلاثاء لي بعد الساعة 12 دقيقه مش وقت الساعه 10 بالليل لان هو الظهور كان في فجر الحج بارتباك اليوم الحج يقول كسر الاعمام ان هم بينما كانوا مطمئنين لكسر الخض في اول الاسبوع وفي اول الاسبوع وكان التلاميذ مطمئنين لكسر الخض فكان كسر الخض بيتم في يوم الحد اللي هو يوم القيامه من الحاجات اللي بسيطه ان نقوله سيد القيامه بنقرئ المزمور مقال القيامه وبنقرئ المزمور والمزمور بوجل بس هذا هو اليوم الذي سنه الرب اللي هو يوم الرب فلنفتح ونفتح الكتاب المزمور ده احنا بنقوله بعد ابونا ما الحمل ويعمل بدوره حوالين الهيثن حوالين المزح فالشعب دي يرد يقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرابط احنا من قرش ده بس وهو يوم ال... يلت عيب اليام يوم الحد يعني في أيام الاسبوع الثانية كلها يقول مزهور ثاني وارثاني بدأ يوريلك انك لي إن تفهمت ان هذا هو اليوم الذي صنع الرب صنفرة فنفر فنستهجدينه اللي هو يوم الايامة هو الغياني يوم الحد بجليل ان المزمور دا اللي بتقرى للكلين هو لازم يتقرى كل يوم حد واللي اخذ باله اكتر قريات من سنيسة باكر واللي يقول لسنيسة بادري احنا بنرفع بطور باكر وبنقرى الانجيل اجلب ايامي احد على مدار السنة بيتقرى الإنزيل بتاع المريمات وهم بيزور القبر والظلام باك يعني كل السنة احنا بنقرى غالبا يعني الا في بعض الاحادي من ثلاث معيان بنقرى الإنزيل بتاع المريمات لما راحوا بيزور القبر في يوم الحدي ففي ربط الجير قاله اليوم الرب ده هو يوم بالتناول من جسد ربنا وجامل وبنكس السريقة اللي كان السلاميز بيبقوا منتظرين مجيء الرب لأنه كان بيدخل الأواب مغلقة في العليقة في أول من الأسبوع لما دخل عشان خطر وما كان في أول الأسبوع كان يوم الحج ولما دخل يوم عيد القيامة يوم الحج وغالبا كانت ظهورات الرب أيضا يوم الحج فالثنيسة قالت ان الاداس كان يتعامل يوم الحج كان الاداس بس يتعامل في يوم الحج ايضا الثنيسة اعتبرت ان الحياة ان الحياة او ان الحياة هي ان احنا نرتبط بالمسيح مفيها الاثبات قوي فالغصن اللي ثابت في الأرض نشوفه من جهه ثانيه صح ازاي نسبه للمتنيح قلنا كل جسد ناكل جسد فده ثبتنا في المتنيح فده معنى أنت وانت تشوف شجرة شجره كده والغصن ده حي ولا ميت يوم نشوفه نشوفه ثابت هل ان كنت تأكلوا جسديك يسبكوا في فيها انا اثبت فيك عادة ثانية انت بتحس بالقيامة فيها وانت بتتناول الجسد المسيح وجامل ايه سبب الموت في الخطية سبب الموت يعني اللي يعمل خطية عجرة الخطية موت طب دم المسيح وجسد الله ابونا هو بيقول لي اعتراف العسير يقول لي يعطى لمغفرة الخطار فأقول له اللي بيأكل جسد المسيح ودنه بسي تغسر له خطيطه بسي تغسر له خطيطه يعني جوت شال الموت منه شال الموت منه يعني جوت نكعة بالقيامة ففي الطباط دوني ديانه من جسران الخطيط لو كان في خطيه مداش في قيامة لكن انشاء بما انه جسد يدني المسيح يعطى لماسكرة الخطايا يجعجن به يوهد لنا. للعيانة ثالثة أكثر من هذا ربنا رب قال: قالي أنني أقلني يحيى إلى الأبد وأنا أقيمك في اليوم الأخير لأنني أقلني هنا ما يغلبوه في الموت وفي نفس الوقت كمان لما يموت الميت الجسدي هذا التناول كثير أنه هو يعطيه قيامة ليدخل ملكوت السماء وانا اقيم في اليوم الاخير يعني مش بس ان هو يعطي حياه لينا هنا ولكن ايضا اللي ياكل يقيم ربنا في اليوم الاخير فاصبح التناول هو عربون للحياة الابديه اني انا الواقع... كل وقت يعني تبسط ضد جدا بسر التناول فالكليسة في قرونها الاولى كانت بيستخر الناس ودخلهم في الامام كلهم مرعوظين قول نعمل لهم امتا ننصرهم امتا والناولهم امتا قالوا لي ليلي في ايض الايامة وان الناس دول كانوا معارفوش ربنات وعاموا من الامواس لما تعمدهم اجدفنوا وعاموا يبقى يستحق يأكلوا جسد الايامة فتتزفن في زفة القيامة طيب انا بقول باليسبب لي نحن كتنية حاليا دلوقتي انا بنعمل زفة القيامة دي على طول تفكرك بالتناول لان انت بتقول المسيح قام من امواتك بالموت دات الموت عشان تترجمي السلام ده بسلام عملي لحياتك السخصية يبقى المتخمات جاي ما كنت بقول بيه تنسلية وغام ما مخصوبة في بعض الكهب تنسلية وضيانة لأ المتخمات عن خطيانة وغام فكل واحد داخل الكنيتة دخل الكنيتة ليه؟ قال عشان اسمع واحد وعشان اسمع داخل عشان انتهيت سميت عن خطيته وقايل مع المسيح عشان يأخذ الجسد اللي حيخفر لصفية الجسد للبن ويعطيه حياة. فإحنا بالرسل يقول المسيح قابل من الأموات دي ترسيلة الناس اللي اتتعدى للتناول جمالك ترمينة الناس اللي متنصرين عشان يحضروا عيد الديان والنهاردة دي ترمينة النصوص التايلة اللي جايها عشان تأكل جسد الرب ودنه بس او منظر السميسة كلها واحدة لنجسة ايضاً في مش من ينجسة بسطورة ان المسيح مين بس لكن جسيه وثميك في كل واحد حتى تفترخ من قلبة تقول المسيح قام من الاموات بالموت داس الموت يعني ايه داس الموت بحواهن يعني نأكل جسد المسيح ودمه ودا من اختارة الخطايا ولا داس الموت فأسلحة السميسة كلها بسطورة من شرمين يا حلوة واحدة وبتغني اغنية واحدة هي اغنية القيامة فالزفة ديت هي جثة المتنولون جثة المتنولون ده يجيب عائد صغير ونقتروه ينولوه عدين يتكفوه فدي جثة التنيثة كلها اللي هتشترك في جسد ربنا ودعمه من هنا يا حباي تقدروا تعملوا تقرير من هاي كده من المسيح قام مرة واحدة وترك للتنيثة القيامة على المذبح عشان كده لما انا المرص انا هو الكوانس ليه قال انا هو خبز الحياه موجود هو دي انا لما انا هي وحده انا هو الكوانس وانا هو خبز الحياه من ياكلني يحيا الى الابد فعوذ رب من اللمس ده كنت مش عنه دلوقتي بس هتفهمه من خلال السموتات فينا بعد انا هو خبز الحياه الذي ياكلني ويعيش الكوانس فأصبحت القيامة في نفس الوقت المسيح ده آمي كل مرة بالروح السيوسة بناكل القيامة وحنا عندنا في, في, في إيمان المسيحي عن المساهيم المعنوية دولة في ذهن الناس نحن بناكلها وبنعشها فارق ضمن المسيح وزهر المسيح ملعيف هاي وقت دولة تسألهم عن القيامة لكن انا بعيش القيامة لأنه لا كل نفسها انا بعيث الحياة ومع الجسد اللي بأكله جسد حي انا بعيث القباسة لاني ليس انا خديث دم بأني سوع المسيس من كل خطية في الدم. ربنا فانا بأكل اليوم حسن كده معلومة يقول الرسول وقال كلما يسلتم من هذا الخط شو سترة انا حفظت فيها من يوم حسعد للسنة بقولت لم ناجي مرة على الاستحاب فالخطرة دي اولى ان اجيب تقلني من هذا الخبر واتبشروا بموته في حياتكم بتيوته على العالم واتبشروا بقوانتي وتذكروني الى ان اجيب فالغوت لما اجيب دية هي ايه اوامتكم لكن كده احنا وحنا بالقول او شيء بالنجيل بانت وانت انت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفانا كلنا وخيامتنا كلنا قد قد قلت جدا انه هي <تصفيق> عايشة العشرين قرن ده ما بيرتك ابا جن اه انادها العميق واللي اسكلمته من ربان وصوع المسيح لانه قلت الرسول مغالفت حاجة تعلم تعليم كثورة جدا لكن في رسالة القرارة الحجورة وصحة عاشرة يقول له من تسلمت من الرب ما كان سلمتكم ثم هو في اليوم الاسيب اخذ خجي ثاني وفقر وفقر وقال خط يكله هذا هو جسده يبقى واضح ان يقوله الرسول ما سلمت سر التناول من, من الرسل من بطرس ولا من يععوب ولا من يوحنا، لكن تسلم من الرب يعني تسلمت من الرب ما سلمتكم ان هو صليل الاثيرة اخذ خذ وكفر, وكفر وكفر وصال خذ وكله هذا هو جفر وافرد جيس الريتالك الترنت في الخحيم يتكلم فيهم عن سر التناول ويجاي يكون باستحقا ويجاي يكون الناس يستعدين عشان يأخذيه في ديونه واصبح النهاردة الحالية. لو جدت الخليطة لو قلت سر التناول ضمن التميسة اذا وفي شيئا حوالي لكن احنا كلنا لما نصارح بعض احنا كلنا حيين في المسيح له بأننا ربنا اكل جسده ومنشر الزمن ودي أكلة أولاد ربنا لما احنا تعمدنا عنه ان احنا مولودين من فوق ولما بنصلي بجمول عبانا لاجه في ولما بيأتينا هو بيأكلنا أكله أكله من عند هو بيأكلنا إذاكت الدم بيعطينا كل مليل بيعطينا الحجار لديك لكي يكون لكم خيال اخر حاجة بقى ان التلميذ لما السلام <تصفيق> ان التلميذ لان اي واحد ما الناس ال... عن ده كان بعد ما اكبر الخمس ثلاث بيبث يرام الاسم الخمس اللي كله مثل سابس بيبث يعدهم بالعدد ما الا 12 بس اللي فاضلين قال لهم بس انتوا اللي فاضلين اقول له اه اصل الكلام ده صعب حد يقدر يقبله ابدا قال لهم وانا مصر على هذا الصعب حاجه عجيبه جدا لما يجينا المسيح يتكلم على الحياة اللي بيقدمها للانسان نقول له ده صعب ما هو كده ده ابن مش فاهم المصلحه لما يقولوا له ان الله ممكن يتجسد وياخذ جسد انسان عشان خلاصه الانسان يقول لا يسمعوا لي فتادي دون اتخفص العقل لما يقولوا ان الله اتولد من اجلنا من بطن عذراء يقولوا يارضي مش معايد لما يقولوا بقى ان الله عمل اعظم حاجه ومات من اجلنا على الصبيب والصلب وفجنة دمه يقولوا اها دي بقى اللي لا يوصل تشكر العقل لما يقولهم خديث الجسد يعني ان تنسلوشوا في باية تثباتوا خيث يقولوا له هذا الكلام صعب ما عدناش مشين واراك خاص فغسك السلاميات قالوا وانا مصرع على هذا الكلام. هاتوا رجين انتم انتم فقالوا الى من نمضي وسلام الحوال قبضية هي عمي ان يقول يوم الخليط الجايد حيثون ايه السيدي ايه الجهولي رباني اعصى المسيح وبالمناسبة ديت ممكن. تقدر تقرأ في أسعاوة في السخطاشة حلو جدا عن مصر وعن انه فيه بركة موكوبة في مصر ربنا من بقه وعلمه بارس شعب مصر والشعب دا بتاعه هوه انه موكوبة ربنا وعنه فيه بركة معطاه من المسيح وعنه مصر حتى انه فعيش بالبرسة دية يضيط اليوم الاخير ومهما المسيحية تعبت في بلاد اخرى كثيرة حتى ان اليمان في مصر هو اليمان اللي اتبارد بالمسيح مصر فلقيت لما يتقابل تعابل تعابل عباسي المسيح قد دامت العشاية 19 في ايات وصيفة وحي من جهة مصر وزراد براكل على سحابه خفيفة وقاد الأولى مصر فترتجف أوثان مصر من وضهه ووثيء ووثيء قلب مصر الداخل بعدين يرجع ويتكلم عن إسرائيل أو يهودة وتكون أرض يهودة رعبا لمصر ثم تذكرها يرتعب من أمان ومقضاء رب الجنيه في ذلك اليوم تكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة الرب بلغة ويحدد يعني ان في اجزاء في نصر هتبقى نفسي حوية لرب الجنود ويقال لي احدهما مدينة الشمس مدينة الشمس الشمس هو ربنا يعني مدينة ربنا في ذلك اليوم يكون مسبح للرب في وسط ارض وعمود للرب عند وصف مهد فيعرف الرب يعرف الرب في نصر ويعرف الناس ريوني الرب في ذلك اليوم ويقدمون جبيحة وينزرون لغرب نظرا او سوء في ذلك اليوم دائما اعمالي تتكلميه في ذلك اليوم يكون تكة من مصر الى عشور ويجيء الاسوريين الى مصر من المصريين للعشور ويعيد المصريين مع الاسوريين في ذلك اليوم في ذلك اليوم يكون اسرائيل كلسا لمصر والأشور بركة في كل الأرض في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك عبدنا لعمل استح يا ذي الأشور ونراكم إسرائيل هذا لكن استح استحات أربعة قسمت عندي في الأسبوع ده نحن بنذكر اسم المسيح دخل البلد بتاعتنا خبرت كل حد فيها في أول يومين أربعة وثلاثة وخمسة اللي هو عيد دخوله نصر. وزي ما قلت لو كان في بلد في العالم كله دخل فيها المسيح ودارها، كذا البلد يمكن عملت احتفال عالم لتشكر اليوم اللي دخل فيه المسيح ربنا في الارض الكعدة. لكن حتى لو إحنا نحتفل ناس دار البركة العجيبة في وسطنا.